الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 يا أَيُّهَا الْمُسْتَهْمِلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا إِنَّ لَا شِئَةَ اللَّيْنِ هِيَ أَشَدُ وَطْعًا وَأَقْوَى مُطِيلًا إِنَّ لَكَ فِي طَوِيلًا واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبثيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وَذَرْنِي وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَنَّهُمْ مُهْلَكُونَ قَلِيلًا إِنَّ لَنَا جَهَنَّمَ كَانَتْ مَوْعِدًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ يوم ترجث الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا وَشَاهِيًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى الْفِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَسْتَطِيقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ السماء تطرني كان وعده مفعولا ان اغابك تذكر فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا فَانْشُرْ يَا أَنَا مُنْ إِنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَرُصْهُ وَثُلُثًا وَلِصُلْوَةٍ ثُلُثًا وَقَائِمَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ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 يَسَّرِ اللَّهُ فَقْرَهُ مَا سَيَسَّرْ لِي وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتِي الزَّكَاةَ وَأُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ